إن الذين طاعوا ربهم الظالمون لهم جناتٌ من النعيم تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة في الدنيا وفي الآخره ولكم فيها ما تشتهي تشتهيه ولكم وركم ستعون نزلا من غضور الرصين ومن تحت قولا من الله وعمل صالحا وقالت نني من المسلمين ولا تسوي حسنة ولا سيئة لا بل هي أحسن الذي بينك على انه ولي حميم وما يلقننا الا الذين صبروا وما يلقننا الا ذو حظ عظيم وإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تتقروا للشمس ولا للقمر واتقروا لله الذي خلقهم فإن كنتم إياه تعبون فإن استكبروا فالذين عند ربك يشبحون لقوم رب الليل والنهار ربنا يسألون ومن آياته أن فَتَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ فَاتَّسَعَتْ فَنَزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ السَّلَّتْ وَرَدَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا هَذَا النُّطْفَةَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ